إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَطَرًا هُنَالِكَ يَمَدُّكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَعْلَمُوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ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 وَمَن يَكُو بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 Wahai kaum yang kau niatkan dari Allah, aku perintah mereka, apakah kamu tidak ingat? Aku tidak akan mengatakan kepada kamu tentang kekuasaan Allah, dan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 قَوْمَهُ يَسْخَرُونَ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَتُبَى تَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبط عليه القول ومن آمن وما آمن معه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 bini min ahli wa in waktaka al-hak wa anta akkamu al-hakimin kala ya nuhu inna hu leys min ahli ka inna hu amal u gairu salih fala tatsal ni ma leysa lakabihi inni أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين يا نوح ابق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم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 يُرْسِلُ السّماءَ عَلَيْكُمْ مِذَارًا وَيَجِدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ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 ك دوني جميعا تملت ضيود إني توكلت على الله رب وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها.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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرَ نَجْجِينَهُ دَعُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجْجِينَهُمْ وَنَجْجِينَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْمٍ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 هو أن جاءكم من الأرض واستعمرتم فيها فاستو فروه ثم تبو إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت في نامر جو قبل هذا أتناهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شكٍ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 فَمَا تَذِيدُونَنِي غَيْرَ تَذْكِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ فيأ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 Walaupun jangan turunlah Ibrahim bil Bishrak, Alu salam. Qal salam. Fama labitha ajab bil gelin paniz. Falam يصل إليه نكرهم وأوجس منهم قيفة قالوا لا تقف إننا أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعكوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجود وهذا بعلي شيطا إن هذا لشيء عجيب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 Kalu ya Lu, ina rul Rabbik layyucilu ilai, faasri bakhirik bcutug min alai, wa la yaltefit min kum ahd illa mraatik,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 بقيَّةُ اللَّهِ قَيْلَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَّ عَلَيْكُمْ بِحَكِيرٍ قَالُوا يَا شُعِيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْبُوكَ أَنْ تُرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَا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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَجُود قَالُوا يَا شُعَيْبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَغَجَّنَّاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 INNA AKHDHOHU ALIMUN SHADID INNA FI DHANIKA LA AYATAL LIMAN KHAFA AZABAL AKHIRAH DHANIKA YAUMUN MAJMO'UN LIL NAS WA DHANIKA YAUMUN MASHHUD WA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 S kann Vertrahten berada di Batman. Suhu Beranbe. 21-21. 23-21. löss91 Rabbah Maaf 사grami. 25-24. 26-25. 26-28. 27-28. 27-28. Sembahat dan bumi, tidak ada yang dikehendaki oleh Tuhanmu, kecuali yang tidak berjodoh. Janganlah kamu berada di suatu tempat yang tidak ويأخذ آباؤهم من قبل وإنا لم وفقوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 تنصرون وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين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 حدهن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل النقص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 وعيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون